روبن هود روبن هود يمشي سائدا في الغابات حوله الاصدقاء روبن هود روبن هود يمضي في عتم وتبس عينا هدما للسماء خلف الاعداء والاشرار يمضي في الغابة ليلا نهارا أصحاب خير سطير بالحب ينور كل طريق روب الهود والقوس بين يدي لا يأبه للأفضال باللمار يصوّب سهما هو كالأبطال في الأدهال روب الهود روب الهود روب الهود يمشي سعيدا في الغابات حوله الهود est per